وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اوف لكما اتعدان يا ان خرج وقد قبلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الاولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبن طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر إذا انذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن من خلفه الا تعبدوا الا الله إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عن آليتنا فاتنا بما تعذنا ان كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ألاكم قوما تجهدون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ننيم تدمر كل شيء بامن ربها فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في إن مكناكم فيه واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به استهزؤون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفنا لايات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله غربانا لها بل غلوا عنهم وذلك افقوم وما كانوا يفترون وعذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا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 ومن لا يُجِبْ داعي الله فليس بِمُعْجِزٍ في الارض وليس لَهُ من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين